ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان لي الخير حيث كان واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به